يا باغي ا ل ج ن ة ا ل ص ل ا ت ك صلاتك لا تنشغل عنها ب د ن ي ا امر الرب من ملهي ا ت ك إ ب ل ي س والنفس الخبيثه ت ح م ي ك بعد ا ل ش ه ا د ة هي سعاده حياتك بعد الشهادة هي س ع ا د ة حياتك و م ت ر ا ل ج ن ة عساها توديك أ خ ل ص بها لله وادفع زكاتك واتبع بها صومك وحجك الواليك أ ر ك ا ن خ م س ة سيده واجباتك للمنعم الوهاب ربك ومنشيت هذا ومعها سته ن كان, كان فاتك في قلبك عقدها ع ق ي د ة تقديك آ م ن برب البنت ت أ م ن عداتك و م ن بيوم ا ل ب ع ث ربك بيحييك و م ن بكل الكتب والرسل جاتك في المصحف اللي تفتحه بين ي د ي ك و م ن ترى للرب جند فواك م ل ا ئ ك ة ربي عبيد ام مالك واقدار ربي حق خلقت سواتك آ م ن ب غ ا من دون ريب وتشكيك أ ر ك ا ن سته حطها جوف ذاتك ع د ي د ة التوحيد للحق تهديك آ م ن بها من قبل س ا ع ة مفاتك امن بغى من قبل س ا ع ة وفاتك قبل انسلال الروح من بين فكك واختامها الاحسان وختامه ا ل حسان كنز ح س ن ا ت ك هد العباده كنك تشوف باريك